السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم إلى قصة الصراع إبراهيم عليه السلام ابتلاه الله تبارك وتعالى بابتلاءات كثيره وثبت أمام كل هذه الابتلاءات وكان شعاره دائما سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ومن هنا كان هو إبراهيم الذي وفى ومن هنا كان هو خليل الرحمن ومن هنا كان إماما للمسلمين ولكن ما معنى الإمامة وما شروط الإمام وما واجبات الإمام تجاه رعيته وتجاه قومه كل هذا نتناوله اليوم إن شاء الله من قصة الصراع ولكن في البداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الدكتور جمال مرحب بك أستاذ أشهر بداية دكتور جمال أبدا ندخل على إمامة سيدنا إبراهيم لابد أن نقف وقفة مع سيرة إبراهيم عليه السلام منذ أن بدأناها منذ عدة حلقات وحتى الآن هناك بعض المعالم وهناك رسالة نود أن نوصلها للمشاهدين الكرام من خلال هذه السيرة العطرة ما هذه الرسالة حضرك عز توصلها للمشاهدين لا. الحمد لله القائل وأذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبان شكور نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي علمنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباف واشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا وإنما بعست معلمة أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى عالم محمد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 وقعت في حياة الإنسانية لا سبيل لمواجهة تحديات العصر إلا على أكتاف الفرد المسلم والأسرة المسلمة والإمام المسلم الذين تنضبط حياتهم مع منهاج الله وشرائع الإسلام هذه هي الرسالة في إدارة الصراع لن تنجح البشرية, لن تنجح البشرية في مقاومة الانحرافات لن تنجح البشرية في مقاومة الظلم الواقع عليها لن تنجح البشرية في, في بناء حضارة إنسانية تحقق الأمن والأمل بين الإنسان إلا أن تنضبط حياتها مع, مع شرائع الإسلام ومع توجيهات الإسلام ما. وربنا سبحانه وتعالى عطانا النماذج التي نقدمها أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده نعم وأمر محمد صلى الله عليه وسلم ونحن تبعا لمحمد قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما مله ابراهيم حنيف وما كان من لما انضبطت الحياه امن الناس وانكسرت سوكة شياطين الانس والجن واستقامت الحياة على منهاج الله وشرايع الاسلام اذا الصراع لابد ان تكون هناك مقاومة للانحرافات والفساد وهذا لا يتحقق الا على اكتاف الاسره المسلمة التي اللي الحصن الباقي الآن في الحياة البشرية للحرض هي الحصن الآن الأسرة المسلمة الأسرة المسلمة دكتور جمال ودورها في نشر دعوة ربنا سبحانه وتعالى كيف نلمحها من سيرة إبراهيم عليه السلام يعني نلمح هنا الزوج المسلم والزوجة المسلمة والأب المسلم هو إبراهيم عليه السلام أب وكان راعياً أعرف إنها الراعي ال الاب أو الإمام مسؤول كلكم راعي وكله مسؤول عن رعيته، فكان كان نعمل اب أدرك مسؤوليته وأدى مسؤول واجباته وكاملة الأم كانت أيضا تدرك من مسؤوليتها ترك إبراهيم عليه السلام تركهما بواد غير زار عند بيت الله المحرم، فأكماز فعلت ربت ابنها على صدق الوعد وأذكر في الكتاب إسماعيل أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهلا وبي الصلاة والذكاة وكان عند وكان يأمر أهلا وب الصلاة وكان عند ربه مرضية هنا السيد من الذي رباه على صدق الوعد؟ من الذي رباه على إقامة الصلاة ومن الذي رباه على إتاء الزكاة لا. من الله الذي رباه على الاستقامة الأب وهي راعية في غياب زوجها لا. فإذا ن kommer고요 هنا يأتي الأب واستشعاره المسئولية إبراهيم عليه السلام كان بالإضافة إلى رعاية أسراته كان عليه السلام راعيا للأمة يعني كانت له رسالة عالمية مش رسالة إلى يعني يحصرها الناس فيه في نطاق طيق لا ده هنشوف ده رسالة الـ الـ الـ الإسلام لأنه كان رسالته إلى قومه الذي كنا يحيون على أرض الرافدين وعلى أرض الشام وعلى أرض جزيرة العرب وعلى أرض مصر وغيرها فهذه هي الرسالة التي يجب يعني نتابع. حيث رسلته كانت لمن أحيانا على جزيرة العرب كلها وبلاد الرافدين وكذا ماذا عن هذه الفوارق التي توجد الآن؟ هل هذه فرق كانت ذائبة في هذا الوقت؟ يعني ما هي هي المشكلة إن الآن لقد لاحظنا يعني يد القدرة الله عز وجل وهي تنقل أولا يعني إبراهيم عليه السلام يولد على أرض الرافدين وتكون له رسالة ثم ينتقل إلى الأرض المقدسة. أرض المحشر والمنجر أرض البيت المقدسه أرض المسجد الأخصى التي بارك الله فيها العالمين ثم ينتقل بعد ذلك من فترة إلى مصر ثم يرجع بعد ذلك من مصر إلى أرض القدس إلى فلسطين الشام ثم يؤمر بعد ذلك بالتوجه إلى أرض جزيرة العرب إلى بيت الله العتيق ثم تكون له الإمامة على أرض بيت الله العتيق وعلى أرض الارض المقدسة ما احد قال انه هذا عراقي او هذا مصري او هذا عربي وما احد لا. قال انه اتسحب منه جواز السفر او, أو حيى بينه بينهم ان يتجه الارض المقدسة ده دليل على ان الامة امة واحدة ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فعبد هذه امتك والله ربكم فاعبدون وان هذه امتك وهم تعبدون ربكم فاتقون امه واحده جواز السفر الاسلام يتحرك لاداء مهمه معينه فاذا تزول الفواصل الاقليميه في ظل الاسلام وهذا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم هذا عن لاحظنا أيضا إن سيدنا ينتقل إلى جوار المسجد الأقصى. ثم ينتقل مرة أخرى ويترك ابنه وزوجه بجوار المسجد الحرام العلاقة بين هذه المقدسات يعني الـ يعني الـ الـ هنا الارتباط الوثيق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام ولذلك لما نشوف محمد صلى الله عليه وسلم ربنا يعني أعطانا نموذج عمليا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريهم من تأياتنا إنه السمع البصير وكانت حادثه الاسراء والمراج عن تبين لنا الارتباط الوثيق بين جزيرة العرب والأرض الشام بين الأرض حرم الله الآمن وبين الأرض التي بارك الله فيها العالمين ارتباط وثيق حديثة الإسراء والمعراج. وأن أن أن كان... أنطلق الرسول صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى الأرض من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وأنطلاقه من الأرض إلى السماء من المسجد الأقصى إلى السماء. إلى السماء. و... وأن يأما الأنبياء جميعا في المسجد الأقصى. ف... وفي هذا دليل كما يقول الإمام الحافظ ابن كثير وهو يفسر سورة الإسراء الآية الأولى قال كده وفي هذا دليل لما جمع له الأنبياء والمرسلون بداية من أبيه آدم عليه السلام. عيسى عليه السلام فأمهم في محلتهم ودارهم لا. يعني محلتهم ودار فين هي الارض إيه المقدسة وهي كانت امتداد لجزيرة العرب احنا ما قلنا جزيرة العرب تمتد شرقا وغربا ما كانش فيه الفواصل الاقليمية يعني مش عاوزين نعالج التاريخ من وجهة النظر القومية رسوله اللي قال فدعوهها فإنها منتنه لا نعود إلى العصبيات العصبيات ليس منا من دعا إلى الصبية وقطع ومتع ومتى العصبية فأماه في محلتهم ودارهم فدل ذلك على أن صلى الله عليه وسلم الإمام الأعظم والرئيس المقدم صلى الله عليه وسلم الله وكان حتى من رب العالمين يا محمد أرض الأسراء والمعراج اللي صليت عليها دي دي هي أرض مباركة وقف إسلامي تحريرها في لأنها وقع تحت الاحتلال الرومي لما ربنا يكلمك وتقوم دولة إسلام حرروها ممن غلب عليها وأعيدوا للأقصى حرمته وللأرض المقدسة حرمتها يبقى إذن هنا عشان كده رسول الله عليه وسلم قال إيه لا يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف أجر وسقط في المسجد الأقصى لا أدري 500 ولا في يعني إيه وقال سيدنا سليمان لما عاد بناء المسجد الأقصى قال عليه السلام قال ما من إنسان لم في الحديث الذي رواه النسائي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال لما بنى سليمان بيت المقدس مش كان هو وسع لأنه اللي بنى أصلا المسجد الأقصى هو آدم عليه السلام بعد المز... بعد المسجد الحرام 40 سنة نعم فقال لما بنى سليمان ال ال ال بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثة ما من إنسان يتوضّع في بيته لا يخرج لا ينهض إلا الصلاة في المسجد إلا خرج من زنوبه كيوم ولادة أمه يعني لا يتوضّع في بيته ويخرج إلى أي مسجد لا المسجد الأقصى م. إلى المسجد الأقصى فاذا يعني نقول اذا الارتباط الوثيق بين المسجد الأقصى والمسجد الحرام نعم ومش بس كده مش مش من رسوله السلام في محلاتهم ودارهم ده هو أيضا التقى بأبيه آدم في السماء الأولى نعم. والتقى بأبيه إبراهيم في السماء السابعة مستند بظهره إلى البيت المعمور التقى بآدم الذي وضع أساس المسجد الأقصى مسجد الحرام وارتقى بإبراهيم عليه السلام الذي رفع الأقواعد من البيت العتيق والتقى الذي كانت له الإمام على الأرض المسجد الأقصى إذن والتقاء بعد ذلك بيحيا وزكريا الأنبياء الذي كانت له بما في المسجد في في, في بيت المقدس نعم. دليل على أن أمتنا أمة واحدة إن هذه أمتكم مقدساتنا جسد واحد إذا اشتكى منها عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى العالم العربي وما ما تفتقده الأمة في هذه الأمة والعالم العربي هو أمة واحدة لا يعني تجتمع المفروض تجتمع على قلب رجل واحد وتزول هذه الفاصل الإقليمية سبب نكبة الأمة هذا نتيجة إيه يعني يعني هل عشان كده محمد صلى الله عليه وسلم كان أرض الرافدين تنفصل عن جزيرة العرب ده أول رسالة صلى الله عليه وسلم قام انطلق من جزيرة العرب لتحرير بيت المقدس والشام كلها وتحرير مصر وعادت للأمة ولديارها لحمتها الأولى فاصبح في عهد محمد صلى الله عليه وسلم الجزيره العربيه كلها وحده واحده في عهد الخلفاء الراشدين انطلقت المسيرة لتحرير الحدود الشرقيه لجزيره العرب من الاحتلال الفارسي وانطلقت غربا لتحرر المقدسات من الاحتلال الرومي البيزنطي وتواصلت الجهود وتحررت اصبحت ارض الاسلام في عهد عمر بن الخطاب تصل لغاية أسر الوسطى التي نزل عليها أبونا آدم من السماء من الجنة إلى الأرض عليه السلام وصلت الحدود الشرقية لحدود الصين ثم غربا هكذا فنعوز أقول إذن دكتور جمال يعني وضح وبين من كلام حضرتك إن لا حدود بين بلادنا هي أمة واحدة والبلاد كلها تنتمي إلى هذه الأمة والتاريخ الذي نتحدث عنه الآن هو تاريخ هذه الأمة الواحدة وكذا مقدسات هذه الأمة الواحدة لها أهمية عظيمة ولها علاقات تربطها لأنها مقدسات لنفس الأمة هذه الأمة المسلمة. وينبني عليها عمل تفضل؟ يعني ينبني على ذلك عمل إيه العمل؟ فل... الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك الجسد الواحد إذاش أو المؤمن للمؤمن كالبني يعني بعضه بعضه إذا اشتكر رأسه اشتكر كله. فاذا اشتكى المسجد الأقصى اشتكر المسجد الحرام، نعم اشتكر مسجد النبي صلى الله, عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، وزي ما قال صلى الله عليه وسلم لا يشد الرحال إلا إلى المسجد الأقصى والمسجد الحرام ومسجد الرسول الله عليه وسلم طبعا المسجد الحرام في الأول، فيبغى معنى هذا الذين يشدون الرحال يعني وقلوبهم تهفو إلى المسجد الحرام لازم قلوبهم تهفو إلى المسجد الأقصى الذي يئن من وطأة الاحتيال. تلأ أحد هذه المساجد الثلاثة؟ لا بد أن تتحرك باقي المساجد وباقي من يعمرون هذه المساجد لنصرة هذا المسجد وتحريرها, وتحريرها ممن غلب عليها نعم. وتحرير أهلها وكسر شوكة الواء العدوان الواقع عليها وهذا مش ذا اللي فعله النبي محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مش ليه وجه مؤته؟ وليه وجه خرج في تبوك وليه أعد بعث أسامة وليه أبا بوكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أنفذ بعد أسامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا وجه أربع سرايا بقيالة يزيد بن أبي سفيان وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة وبعبيدة من الجراح ولماذا عمر أكمل المسيرة عشان تتحرر بيت المقدس والشام كلها وبعد ذلك تحررت مصر وتحررت الحدود الشرقية الجزيرة العربية وسقط الاحتلال الفارسي وانساح الإسلام شرقا حتى حدود الصين وغربا حتى وصل إلى الاندلس وسط فرنسا والقوقاز شمالا في عدن الخطاب، إذن هذا يضع علينا مسؤوليه عظيمة، إذن هذه الحدود والسدود اللي هي جاءت نتيجة سايكس بيك ومزقت أمتنا، مزق الله من مزق أمتنا، مزق الله من مزق أمتنا، ومن يحرص على تنزيق هذه الأمة، إحنا كنا أمة واحدة، لا حدود ولا سدود. استمرت 13 قرن من زمان حتى طيلة عهد الدولة العثمانية طول عهد الدولة العثمانية المجال الحيوي للأمة الإسلامية كان 23 مليون كيلومتر مربع في آسيا وأفريقيا وأوروبا. إذن، دكتور جمال، المعنى تضح أن العلاقة بين المساجد والعلاقة بين الدول هي أمة واحدة ومساجدها واحدة. وننتقل الآن إلى مرحلة أخرى وهي إمام إبراهيم عليه السلام الذي ابتلاه الله تعالى بابتلاءات كثيرة وصبر وشكر وكان يعني إماما للأمة وإماما للناس. بداية ما معنى الإمامة؟ هل هي النبوة أو أم أن الإمامة لها معنى آخر؟ يعني هو يعني نقدر نقول النبوة والرسالة شيء والإمامة وكانت جمع الله عز وجل لإبراهيم عليه السلام بين الإمامة والنبوة والرسالة فجمع بينها يعني الإمامة اللي هي الخلافة العظمى الإمامة العظمى أو الخلافة الإسلامية إني جاعلهم وهذه كإمامة آدم عليه السلام إني جاعلهم في الأرض خليفة هو كان نبي مكلم وكان أيضا خليفة للمسلمين فهذا المعنى بس ما الفارق أن هذا كان مسؤول عن أمة الإسلام وكلها في عصره بما و... أنه هو المسؤول عن أمة الإسلام إذن فعليه تكاليف تترتب على هذه الإمامة أستاذنك نخدها بعد الفاصل وشهدان الكرام فاصل قصير ونعود لنعرف ما التكاليف التي ترتبت على إمامة إبراهيم عليه السلام للناس جميعا نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد ما التكاليف التي ترتبت على إمامة إبراهيم عليه السلام للناس هذا ما نعرفه حالا من أستاذنا دكتور جمال ما هذه التكاليف دكتور جمال؟ يعني رعاية مصارح سياسة مصالح الأمة يعني أول حاجة تكليف يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب على المنة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفينه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال راه وربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين هو أسلم لله رب العالمين وأدرك أن مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين أن يربي أولاده والمجتمع الذي فيه على الإسلام وأن يدعو الناس إلى الإسلام يدعو وينتقي ويربي ويكون مم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا أنتم مسلمون هم كنتم شهداء حضر يعقوب الموته أرضوها في حاجة جد إسخاذ بنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاقة إلهاً واحداً ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كانوا فعلاً يبقى إذن هم أسلاموا لله رب العالمين أسلم لله رب العالمين وانطلق يدعو إلى الإسلام ويربي أولاده والمجتمع على الإسلام والإسلام مش مجرد شعارات وإسلامات يربيهم على ايه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اللي هي ايه افراد الله وحده بالعبادة معنى افراد الله وحده بالعبادة لها مقتضيات نعم ايه مقتضياتها اقامه الدين نظاما حياتيا شاملا نصرة الدين واهل الدين وامه الاسلام لا تؤمنن به ولا تنصرنا نعم ويدخل في ذلك ايضا التربية الأمة على الإسلام لأن الدولة الإسلامية دولة دينها الإسلام إليه تدعو وعنه تنافح وعليه تربي الأمة فإبراهيم عليه السلام يعني حينما أدرك أن مقتضيات الاستسلام الله رب العالمين وقد نشأ فيه مجتمعين يشرك بالله على أرض الرافدين وفسدت المعتقدات وانحرفت السلوكيات وفشت المظالم و و و وأصبح الشيطان هو الذي يتحكم في مجتمع بأكماله نعم. من القاعدة نعم. للقلم تصبح هنا المهمة والتبع على ولي الأمر على الأمر. كاهل ولي الأمر المسلم. اللي هو الإمام اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة المسلم. اللي هو الإمام ولذلك انطلق نعم. إبراهيم عليه السلام هنا بقى لما أدرك أن مقتضيات الاستثلام لرب العامين الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله فريضة شرعية وضروح حياتية سيدكتور و... جامل ده, ده اللي بيعمله النبي إن هو يدعو إلى الله ويغير هذا المنكر وكذا فما الفرق بينه وبين الإمام إمام للناس يعني ما الجديد ما الزيادة هو صاحب رسالة يعني زي موسى صاحب رسالة نعم. النبي ممكن يكون نبي أبناء يعقوب كانوا أنبياء لكن حصل انحرافات في وسط الأبناء يعقوب في موقفه من أخيهم يوسف عليهم السلام فالنبوة غير يعني الرسول غير هو يعني الرسول يبقى نبي رسول وله رسالة, رسالة لكن النبي اعتقد انه هو ليس راحب رسالة هو فعلا كان ثلاثمائة بضعة عشر رسولة عدد الانبياء مية واربعة وعشرين الف ولكن عدد الرسول ثلاثمائة بضعة عشر عندنا نبي وعندنا ال ال الاخص الرسول ايوة والاخص من ذلك ال الامام لا ما الذي يفرق لا الامام لا الرسول مع سيدنا هفراهيم كان اماما مم ام إني جعلك للناس إماماً. ما المقصود ببجعلك للناس إماماً؟ يعني يعني يعني هي جعلك هو إمام المسلمين وجعلنا منهم أمة يأذون. يعني. يعني لما صبروا م. وكانوا في آياتهم هو إمام الأمة قائد الأمة زعيم الأمة الرسول م. الذي, الذي يأمرها في الصلاة والذي يأمر الجيوش في الحرب والذي ي يأمرهم إلى الأخلاق الحسنة والذي يأمرهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى الذي يقودهم والذي يكون مسؤولا عنهم في كل هذه الشؤون الدينية والأخلاقية والحربية والسياسية والاجتماعية يعني انت وجهت نظرا شيء مهم جدا انه حتى لا يتصور ان الامامة مائمة الصلاة فقط نعم وده شيء فعلا يعني شيء جميل لازم ندركه يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان يا ام المصلين في المسجد ويتلقى الوحي وفي المسجد يعلم امته كتاب الله يعلم كيف تقرأه مجودا مرتلا يعلم الحلال والحرام وكان في المسجد يستقبل البعوث ويعقد الرايات ويعقد مجالس الريس الشورى عليه السلام وكان يستقبل الوفود صلى الله وكان الله. صلى الله عليه وسلم يضع الخطر حبيبية في المسجد وكان حيانا دعم جانب علشان يطبف فيه المرضى لما عمل خيمة لسعد بن معاس في المسجد يعني اذا المسجد هو يعني يعني أمة, امة محمد صلى الله عليه وسلم يا دكتور جمال وامة الاسلام هي امام للدنيا هي هي الائمة هي اللي بتاخد بايدي الناس نعم نعم وما لحنا فين دلوقتي إحنا يعني زي ما قال صاحب الرسالة يعني طبعا لكن في السفح الهابط نسأل الله سلامة والعافية يعني الآن الذين يستكسرون لأقول لك الإسلام لا علاقة له بحياة الناس محمد صلى الله عليه وسلم خاض كقائد عسكري سيد القادات سبعة عقد 87 سبعة وعش... سبعة راية 27 غزوة و 67 سرية هو بنفسه قاد 27 وعشرين غزوة معركة عسكرية. رسول الله صلى الله عسكرية. عليه وسلم ده مش كان قائد عسكري وقمة في العلوم السياسية والاستراتيجية وقمة في الاخلاق ووضع نظاما اقتصاديا قمة في ممنوع التعامل بالربا التعامل بالذهب والربا ما تربطش عملتك بالآخرين اكتفاء ذاتي في ما في في الس في الاستراتيجية كان صلى الله عليه وسلم قمة في الاخلاق والسلوكيات ولا كما في, في في في تحقيق وحدة الأمة عليه الصلاة والسلام الوحدة الوطنية بأجل معانيها كان دايما يعتمد في عنده ثوابت مصادر التشريع الكتاب والسنة حق الأمة في المحاسبة والمراقبة حق الشورى قاعدة أساسية ثابتة من الثوابت العدل ثابتة من الثوابت وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني, يعني رسول صلى الله عليه الصلاة بكل هذه الأمور كان إماما للمسلمين وكان المسلمون آئمة للعالم ومن قبله إبراهيم عليه السلام كان إماما للمسلمين وكان المسلمون آئمة للعالم وسنعرف الآن صفات سيدنا إبراهيم التي أهلته لهذه الإمامة ولكن ماذا تحتاج أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن حتى تكون إماما للعالم مرة ثانية وتأخذ مكانها الذي أهلها الله تبارك وتعالى له لا شوف ربما بيقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة الحسن <تصفيق> لمن كان يرجو الله على اليوم الآخر الله وأيضا قال عن, عن إبراهيم أولئك الذين هدى الله والأنبياء جميعا أولئك الذين هدى الله طبعا الله حاجة تقول هذه الكلمة لقد كان لكم في رسولها أسوة حسنة خمس ست كلمات ولكن طبعا يتحط تحتهم آلاف بل ملايين الخطوط لأن رسوله سيأمكن لنا قدوة حسنة كأب كان قدوة لنا حسنة كزوج قدوة لنا حسنة كحاكم وولي أمر وقدوة حسنة في الإيمانيات والعبادات والاجتماعيات والسياسة في كل نواحي الحياة نحتاج إلى العكوف على سيرته صلى الله عليه وسلم لنأخذ جوانب القدوة التي نقتدي به فيها نعم يعني لا شك في الحل الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل وجد أن الأمة يعني, يعني نقدر نقول يعني تحتاج إلى من يؤخذ بيده. وربنا سبحانه وتعالى كمان الذي أذن في ميلاد وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما أذن في ميلاد وبعثت موسى كما أذن في ميلاد وبعثت إبراهيم كما أذن في ميلاد وبعثت نوح كما أذن في ميلاد وبعثت آدم عليه السلام هؤلاء الأنبياء الرسل الكرام علمونا المخرج الحقيقي أول حاجة دعواتهم عبود الله ما لكم من إله غيره لازم يبقى في دعوة إلى المعتقد الصحيح إفراد الله وحده بالعبادة لا معبود بحق إلا الله لا إله إلا الله معنى هذا عنه نتلقى في جميع جنبات حياتنا لا. العقدية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والسلوكية والاخلاقية والعلاقات الأسرية والعلاقات الدولية فكل رسول من الرسل انطلق يدعو ومنهم إبراهيم عليه السلام ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم وكان يدعو مش مجرد دعوة تقال أو يقف على المنبر يعظ ويروح البيت لا الدكار عليه السلام كان ينظر أين تقع الكلمة وكذا كان الأنبياء الرسل وينتقون لدعوة ربنا لأن الناس كئب للماء ثم يربون الذين استجابوا لدعوة الرسل يربوهم على التوحيد وعلى الأخلاق الفاضلة وعلى المعاملات الشرعية وعلى الحلال والحرام صلى الله عليه وسلم جميعا استاذ يعني حتى يكون برضو الكلام فيه تحديد ناخد الصفات اللي أهلت سيدنا إبراهيم للإمامة واحنا ما نقتدي بسيدنا إبراهيم فيها إن شاء الله نسأل الله أن تعود أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمكانها المرموق إماما للناس جميعا ما هذه الصفات التي اتصف بها إبراهيم خل... عليه السلام من خلال سيرته؟ وأهله لأن يكون إماما للناس. أول صفة سكرناه الزقلي اللي هي ال هو ال ال أولا الحاجة القمة في التوحيد يعني وسلامة المعتقد نعم. يعني وقمة في الاستسلام لله رب العالمين. نعم. حينما أدرك أن مقتلات الاستسلام دعوة إذا الله. ناخد من من سورة إبراهيم عليه السلام إيه المواقف اللي ظهر فيها استسلام ونرجعها كذا يعني حتى نثبتها في أذهان. أول شيء ال الإسلام إنه انطلقا حينما ادرك الانحرافات داخل المجتمع اهو مجتمع فسد احنا اتكلمنا ونزي قليم احنا استعجلنا شوية في الـ في, الـ في في الحديث لكن هو هو وجد ع... ولد وفي مجتمع كما قلنا يشرك بالله انحرفت سلوكياته واخلاقيات المعاملات الظلم فشى نعم فأزل الله في أن يقوم إبراهيم بالمهمة أسلم فأدرك أن مقدارات الإسلام الدعوة إلى الله فانتقى يدعو دعا قومه وآباه وولي الأمر وهو يدعو امتحن وصبر وكانت النتيجة ربنا سبحانه وتعالى يعني نقله نقلة بعيدة اللي هو ونجيناه ولوط الأرض التي بركنا ما المواقف أيضا التي تثبت أو التي توضح استسلام إبراهيم عليه السلام يعني لا. مثلا موقف إلقاءه في النار لا. وأنه كان مستسلما وترك نفسه لا. لأنه فيها. كان يؤمن بأن طريق أصحاب الدعوات ليس مفروشا بالورود وأنه مليء بالأرصاد والابتلاءات وأن الإنسان إذا ما تعرض لابد من الصبر والثبات والدعاء والتوكل على الله والاستمرار في حمل أمالة التكليف لأنه لا يملك أن يرجع عن هذه الثوابت لماذا؟ لأنه باع والله اشترى إن نعم. الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة نعم. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهدي من الله فبس تبشيروا بيعكم الذي باعتهم وذلك هو الفوز العظيم يبقى أدرك أن الدعوة إلى الله فريضة أدى أدى لا، لأنه امتقاه لا. له ربه أسلم. أيوة. فا فامتق. لرب العالمين فمختلّات الاستسلام هنا ما فيش تردد. وعشان كده لما نزل جبريل يقول له في حاجة قال لا هو أنا لس إليك فلا لكن أنا عند ربي فلي لي حاجة عند ربنا. نعم. وقال حسب الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسب الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسس سوء. أنا عاوز أقول هنا دي البداية إن المجتمعات الآن تحتاج إلى من يأخذ بيدها ويسلك طريق أصحاب الدعوات ويأمر معروفة إنها عن المنقر هيومتحد لأن اللي حصل زمن يصلح يحدث الآن يبقى اللي لابد من الصبر والثبات والدعاء والاستمرار والاستسلام الذي يعني ضرب لنا به إبراهيم عليه السلام القدوة والأسوة والمثل الحسن فقلنا استسلامه عندما قال له ربه أسلم قال أسلمت لله رب العالمين واستسلامه أيضا لله عندما أمره بأن يأمر بمعروفه عن المنكر فانطلق في قومه رغم أنهم جميعا وقفوا أمامه وأولهم كان أبوه استسلامه أيضا عندما ألقي في النار وتربيته لزوجته سارة وتربيته لابن أخيه نقط تربية زوجته صارة اللي كان منها أنه تركها في ود غير ذي زرع امتثالا لأمر الله واستخدامه لا هاجر اللي... هاجر, هاجر نعم. نعم أنا متكلم على سرة ده نعم. فيما بعدها تظهر بقى بعد كده هاجر نعم. لكن سرة ما هي التي عاشت أي واضح أنها تزوجها في سن الشباب والدليل على ذلك أنها كبرت في السن كان سنها مقارب لسنه ساعة ما بشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب فإذن كانت كبيرة في السن فإذا من الذي ربها؟ ما دي مسؤوليته تجاه الأسرة؟ لا. رب الزوجة الصالحة ورب أحد أبناء المجتمع الذين أسلموا الله رب العالمين لا. لأنه ليس مجرد أن يقولوا لا إله إلا الله تفلحه ويسمه ويتركه ينظر أين وقعت ثم يضع له البرنامج التربوي عشان يخلصه من الـ الـ الـ الشوائب, الشوائب والانحرافات التي علقت بالمعتقد ويعلموا السلوك السليم ويعلموا كمان المعاملات الحلال والحرام وفي نفس الوقت يقول له خلي بالك أنت أسلمت ووصى بها انطلق لتؤدي نفس المهمة ما تبقى مجرد أنك أسلمت في نفسك لا إذن فهو علم سارة ال الاستسلام لله تبارك وتعالى وعلمه أيضا هاجر وإسماعيل في في موقف عندما تركهم بوادي غير ذي زارة نعم هنا طبعا يبدو الأمر أكثر أشد وضوحا لأنه طبعا هاجر منين أتى بها من أرض مصر نعم كون إنها اسلمت لله رب العالمين وما درور آخر نعم كون تنجي ويكون ثم يستحبهم ليؤمر أن يترك زوجه وطفله بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم فيستجيب هذه خمة الاستسلام تصور انك انت في مشوار مع زوجتك واولادك وفي حد مش عاوز اقول في انت تتركهم في شارع في مكان تقول لهم منها مرقها لك بعد ساعة الست خاف انها تقف في الشارع مع الحرفات الموجودة لا. مع زوجه فما بالك بواد غير زرع عند بيت الله المحرم يؤمر ما يتردد يصطحب زوجه وابن طفله بواد غير زرع No. ودليل على التربية الجيدة التي أدها ما مش أي تربية في تربية سطحية لكن دي تربيه استمكلت من قلب الزوجة المسلمة فلدرجة لما سألته أين تذهب وتتركنا ما ردش عليها فسألته كذا مرة فلما علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمره بذلك قالت إيه لا يض... إذن لا يضيعنا no. إذن هذا نوع من الاستسلام ما تردتش وحينما يؤمر, حينما يؤمر بذبح ولده وفلذة كبده بيده هو يعني مش هات له جزار يذبحه ده يقول له انت يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ثرى يقول سأل زوجته فقالت له افعل قال له ربنا امرني بامر ما جالت له ايه الامر نعم عشان يشوف معنى الاستسلام عندما يفعل. علمت ان مرض هذا الامر لله سبحانه وتعالى علمت إيه. انه لن يضيع لا اذا قدت عمليه الذبح كمان أوه. لما تقول له يعني قالت ان الله امرني عاوز يقول لها بتقول له ايه الامر ده فقول لها امرني اذبح ولدي لكن قالت لي افعل ما امرك به ربه كده في شوف الاستسلام في تفويض لله نعم. ها ولما جاء يعرض الامر على ولدي اني ارى في المنابي اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين شوف تصور الإنسان ما حسنا جمال. المسألة يعني على هذا القدر من الخطورة والصعوبة أن يؤمر الأب بذبح ابنه يعني هو لو تقل مثلا دعه يذهب إلى الحرب مثلا وهو يعلم على يقين أنه سيموت في هذه الحرب المسألة تبقى أهوى من كده يعني فكرة إن حتى المشاهد الكريم يتخيل معنا أن الأب يتخين هو قاعد ومنايم ابنه قدامه ومسك سكينة وبيقطع رقبة ابنه والدم ينزل والرقبة تقطع والرأس تيجي في ناحية والجسم في ناحية وبعدين يقلب الراس كده فهيلاقي وش ابنه بس وش الواحد ومفصول عن جسمه والجسم اللي كان بيتحرك وبيجري وبيروح وبيجي بقى هامد ونايم على الارض بينزف دما وفقط وهو اللي عمل ده بايده قطع رأسه بالسكين موقف لا يت يعني صعب صعب يعني من يستسلم في مثل هذا الموقف خلاص بقى جزء من المشهد الذي تكلمت فيه تحقق فعلا فلما اسلمه وتله للجميع نعم نيمه على وجهه يقول مشى حتى السكينه في جاريد في تفسير انه مشى السكينه فيه كان زي كل حائل نحاسي حاله بينه وبين التنفيذ وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وعدك كذلك نزل المحسنين وفديناه بذبح عظيم أعوز أقول شوف بقى هنا معنى الاستسلام نعم. شوف إحنا بنفكر وشأدين نتصور المواقع هذا هنا. المعنى وصله إبراهيم عليه السلام لابنه بشكل عملي حتى أنه يقول يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله ونصبرين أستأذنك أن نكمل الحديث عن إسلام واستسلام إبراهيم لله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود لنستكمل هذا المعنى الرائع في حياة إبراهيم عليه السلام كيف كان مستسلما وكيف كان إماما للناس بجدارة وباستحقاق نلتقي بعد الفاصل إبراهيم عليه السلام الذي حرم من البنين الى أن كبر سنه وحرم من الاهل عندما القاه قومه في النار ونجاه الله تبارك وتعالى وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين وحرم من الاب لان اباه كان ممن يصنعون الاصنام ترك كل هابه وذهب الى مكان اخر ليس له فيه معين ثم يعطيه الله تبارك وتعالى الولد يعطيه إسماعيل وعندما يكبر إسماعيل يؤمر إبراهيم عليه السلام بذبحه فيستجيب ويستسلم لله تبارك وتعالى قمة في الاستسلام وهو يعدي ويوصل هذه الصفة لابنه إسماعيل كيف ترجمة يعني كيف نلمح الاستسلام أيضا في حياة إسماعيل عليه السلام وخاصة في موقف الذبح هذا يعني يعني قال كان هو يلبس ثوبا فقال يا أبتي أنا ليس غير هذا الثوب هنشوف اللي هو رسول من اللي هييبقى رسول من الرسل، ما عندهش اللي تبوا واحد. نعم. قال فاخلعه بعد ما تسبحني كفنني فيه. ده سيدنا إسماعيل هو الذي يوكل أبا. وقال قال يا أبتي فعال ما تؤمر مر ستجده إن شاء الله من الصبر. وفعلا فلما أسلمه تله اللهم فاتنا نذكر أن الشيطان عليه العائن الله عرض له في الطريق. عرضه لإسماعيل عرض, عرض لإبراهيم وولده ما لا. شغال في الوسوسة فيقولوا أن إبراهيم عليه السلام رجمه في أكثر من موقع في في موقف أعتقد في المسعة ولا أدري الموقع الثاني عند العقبة فرجمه وعقب الوسطى رجمه عشان يذهب عنه يعني إذن كان واعي إبراهيم عليه السلام في قصة الصراع أنه هو محارب من عدو اللعين فلذلك لما قال له في سكة تقتله تذبحوا ابنك يا برينا مالكش عند غيره اللي رزقت بيه بعده خلي بالك لك اللي رزقت بيه على كبر يعني دي في حد ذاتها ما شغال الوسوسة فلذلك هنا رغم هذا يعني كان واعي في قصة الصراع عارف انه عدو انه اولا لا يملكه ان اللي رزقه بالولد هو الله عز وجل وانه دي حتى لو توفي إسماعيل عليه السلام فلله ما أخذ ولله ما أعطى لله ما أعطى لله ما, ما أخذ ولا نقول إن ما يرضى فعسليك هنا نجد إن إسماعيل عليه السلام كان قمة في الاستسلام وكان هو أيضا قمة عشان ندرك لأن دي المدخل يعني شوف الشيطان دخل إبليس هل أدلق على شجرة الخلد ملك اللهم هنا دخل لي من إيه حب الولد حب الولد وطبعا الولد أعز وإنسان عند الإنسان ربنا يعافي المسلمين وفرش كرب الأسرى المسلمين وبنات المسلمين في الأرض المحتلة وغيرها من ديار الإسلام ويحقن دماء المسلمين في كل مكان لأن هل على ذكر الولد الدكتور جمال وذكر إسماعيل هناخد جملة اعتراضية كده احنا ما زلنا نتحدث عن كيف كان إبراهيم مسلما لله وكيف كان مستسلما لله تبارك وتعالى ولكن على ذكر الولد رزق الله إبراهيم إسحاق ويعقوب تحدثنا عن يعقوب ولكن لم نتحدث عن إسحاق عليه السلام ممكن نلقي الضوء عليه سريعا يعني هو طبعا هو, يعني لما هو الأخبار طبعا الواردة لأن الإسحاق له رسالة نعم لكن هنا موضعها هل بارض الشام أو غيرها غالبا أو حولها كما قلنا مش هننظر لها في الرؤية المحدودة القومية لكن له رسالة كانت الإسحاق عليه السلام قالوا المفسرون الإسحاق عرف بالصلاح واختصه الله والبركة ومن عليه بالذرية منها الصالح والطالح نعم وامتدح الله سبحانه وتعالى بقوله وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين صفة ص... الصالحين الله تعالى هو الذي وصفه بالصالح من الرباه إبراهيم عليه السلام وأمه سر نعم يعني الاثنين رغم كبار سلطة وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين والرسول عليه الصلاة والسلام وصفه محمد صلى الله عليه وسلم شوف رسول دين في الزمان البعد الزماني والمكاني عشان ما بنقول هو تاريخ أمة واحدة يعني يعني الكلام يتحقق كل دقيقة يتحقق أنها أمة هذه واحدة. الحقيقة التي يجب أن يعيها كل مسلم أرض الله هي أرض الإسلام ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون كن يتصلت عليها الظلم في كثير من البقاع لا يعني ذلك أن فقدت صفتها أنها لا. للصالحين. لا. كن يغلب عليها الظلم والشرك والإحترافات السلوكيات. لا يعني أن هذا ينفي عنها إن أصل الأرض دي أول ما استقبلت استقبلت الصالحين آدم وزوجه وبنيه. واستقبلت نوح وزوجه وبنيه وإبراهيم و و وزوجه. يحاط مناط حديثنا الآن هو من الصالحين. هو فماذا قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لما بينس بسأله عن يوسف عليه السلام قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن خليل الرحمن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام كان صلى من السابة وكان يعطي لكل إنسان حقه لأنه كان إخوان أنا أقول أنا ناس بالأنبياء أنا الأنبياء إخوة اللي علاتهم هاتف شتى في الدين وعن فقال عنه كما أن الله سبحانه وتعالى وصف إسحاق بأنه قدوة يقتدى به في الأعمال الصالحة شو القدوة؟ أهمية القدوة في الأعمال الصالحة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاه وكان عبدا لله وهذا هو معين التوحيد الصافي ان يكون الانسان عبدا لله ان عبادي ليس لك عليهم سلطان شوف لا. فكان عبدا لله وعشان كده كان محمد صلى الله عليه وسلم وجالس يأكل فمرت عليه قالت انه يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما فنظر صلى الله وقال من أعبد مني يعني أعظم نعمه أن الإسلام عبد لله لا. فهنا نلاحظ إن من الصفات علشان كده ربنا يبحث عن إسحاق ووهبنا لإبراهيم وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين يعني لما نقف عند الإث عند الايات ومدلولها يعقوب نافع جعلنا بالصلاح عشان كده ربنا الدعاء ايه ربنا واجعلنا دعوه جميع دعوه ابراهيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك شوف الاستجابه, الاستجابة سيدنا اسحاق وكلنا جعلنا صالحين مش بس كده وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا شوف بأوامر الله بشرائق لأنهم تربية الإمام يا دكتور تربية الإمام أيوة إمام الناس سيدنا إبراهيم عم خليل عم الرحمن, الرحمن. هو الذي رباهم فرباهم يعني. أئمة يعني شوف المهمة العظمى يا أستاذ أشرف عما لا نقرأ في كتاب الله العظيم وتاريخ الأمة الوحيدة إيه القضية الكبرى التي من أجلها يعيشون مش الدنيا القضية الكبرى وابتغي فيما تكى الله الدار الأخير عبوضوا الله ما لكم من إله غيره. نعم أسلم قال أسلمت لرب العالمين استسلام لله ودانسحة البشرية البشرية ما ضاعت اللي ضاعت منها هذه اللي يسموها القيم والمبادئ الإسلامية اللي يسميها ثوابت الإسلام ثوابت القضية الكبرى التي من أجلها خلقنا يبقى جعلنا قبل, قبل أن نغادر إسحاق بسر الجمال في كلام يقال عن سيدنا إسحاق ويعقوب وإبراهيم كيف نرد على هذا الكلام وكيف نرد على نسابهم إن شاء الله أنت لليهود. كان يعني عز وجل يعني الخير على لسانك نعم في قضية مهمة كتاب التاريخ الذين أرادوا اغتصاب أرض فلسطين حرصوا علشان يبقى لهم قالوا لابد من سند عقدي وسند تاريخي عشان يدعم الاغتصاب لارض فلسطين اغتصاب المسجد الارص وتهويد الارض, الأرض و... و... والذي يجري الان فقالوا لابد من سند عقدي وسند تاريخي فانطلق كتاب العهد القديم علشان ي... يز... ي... يزوروه فشوهوا تاريخ الانبياء والرسل اتهم إبراهيم واسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويوسف بانهم بعضهم قالوا كانوا يهودا والبعض قالوا كانوا نصارى وعكف كتاب التاريخ المستشرقون ومنهم ديورانت ومنهم جورج جو زيدان في تاريخ التمدن الإسلامي وكتاب العرب قبل الإسلام ومنهم محمد مبروك نافع ومنهم سيديو في كتاب تاريخ العرب العام ومنهم فيليب حتى تاريخ العرب المطول ومنهم واحد تاني اسمه جوستاب لون في كتابه حضارة العرب وغيرهم المستشرقون عن بكرة أبيهم طعنوا الأنبياء هؤلاء في عقائدهم وقالوا كانوا يهودا كانوا كانوا يهودا وبعض الآخر قالوا نصارى وقالوا إن عشان كده اليهود هم ورسات هؤلاء الأنبياء هؤلاء الانبياء الذين كانوا كم. ممكنين في هذه البقاع أيوة. والذين كانوا أئمة عليها أيوة. فكوننا من نسلهم فنحن أيوة. أحق بهذا المكان مع ان الـ الـ الـ الـ الكافر لا يرث مسلما الكافر لا يرسوا مسلما فهؤلاء بإذن المؤرخون طعنوا الرسل في عقائدهم وللأسف مناهج التاريخ في كثير من البلاد المسلمين لا تحاول أن تصحح تجاروا وراء هذا التزوير وسلموا للكان الصهيون بأن صح فلسطين، بل وبعدهم يحمي ظهورهم، بعضهم يعينهم على ذلك، فلذلك ونعتقد الغرب يمكن في قطاع منه معذور، لانه اللي بيادوس الغرب حتى الان في كتب التاريخ، بيادوس التاريخ المزور. ويدرس العهد القديم الذي لعب فيه اليهود أيضا نعم. فكانت النتيجة تربت أجيال وصلوا إلى سدة الحكم في بلادهم فسلموا للكيان الصهيوني بالنصاح في فلسطين وبالتالي لأن أت... أت... أت... أت... ما نسمى بالعهد القديم يأمرهم بهذا فعلى طول على طول سلمهم لكن ما يعملوش عقولهم نعم. فإذن المشكلة الخطيرة هنا التزوير الذي تعرض له إحنا بقى واجبنا نقول لا قولوا أمن بالله أولا إبراهيم نبي المسلم إسحاق نبي المسلم إسماعيل نبي المسلم يعقوب نبي المسلم داود سليمان مسلمين يحيى زكريا يوسف موسى الأنبياء مسلمون يقول رب العالمين نقول آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون نعم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السمير العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون دينهم كل الإسلام ودي صبغة ربنا هذه فطرة الله سبحانه وتعالى أن خلق الناس على على الإيمان وعلى الإسلام وهو ده المعنى اللي بيؤكده رسول صلى الله عليه وسلم اللي هو ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فإما أبواه يهودانه أو يمجسانه لا. أو ينصرانه بقيت آيات أنها تستكمل الف... أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأصبات والأصبات كانوا هودا أو نصارى <تصفيق> قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون يعني, يعني ما... حتى الله تبارك وتعالى فضحهم في هذه الافتراءات وقال لهم أنتم تقولون عنهم إنهم يهود وثم يرد عليهم أنتم أعلم بهم أم الله ربنا سبحانه وتعالى عليهم مسلمين عليهم يهود وأيضا هنا الله عز وجل كمان إبراهيم اختص بدفع الشبهة الواقع عليه يعني بآيات يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون شوف التوراة والإنجيل رسالة إبراهيم أول ولا رسالة موسى في في الأوز إبراهيم ده عليه السلام ده أبو الأنبياء ده جد موسى عليه السلام ده من آل عمران من من من سلالة إبراهيم عليه السلام فيقول هو ما أنزلت التوراة والإنجيل إنجيله انزلت على عيسى يبقى كيف كان إبراهيم يهودي وكيف كان عيسى يهودي وكيف كان هوازي يقول لهم وما أنزلت التوراة والإنجيل التوراة التي أنزلت على موسى والإنجيل الذي أنزل على عيسى على السلام إلا وما أنزلت التوراة والإنجيل البعض أفلا تعقلون ثم قال ربنا سبحانه ها أنتم حججتم فيما لكم به علم فلم تحجون فيما ليس لكم به علم ألا تعقلون ما كان إبراهيم يهوديا نعم. ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما بذلك الله المعنى واضح وأكثر شيء يرد على هذه الشبهات هي الآيات القرآنية وكلام الله تبارك وتعالى إن شاء الله رب العالمين إن للأسف فوقتنا انتهى آه نعود آه لنتحدث عن صفات إبراهيم عليه السلام والتي أهلته لأن يكون إماما للناس في الحلقة المقبلة ولكن نشكركم شكرا جزيلا على هذا الوقت الطيب وعلى شكرا. هذه المعلومات وهذا الثراء شكر الله لك دكتور ونشكركم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وحسن المشاهدة وإلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة لنكمل فيها صفات إبراهيم عليه السلام والتي أهلته لأن يكون إماما للناس فإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته